يا ملك لكن انت يا حذر الحمد لله على ما حدثك يا عن عذاب الله يا علي بالقلب حبه ضحكنا بالقلب حبه ضحكنا عن عذاب او تخمنا عن عذاب او تخمنا تحت سيوان الح بسك تاج الكرامه وعلمك بكل شيء حاضر خير بنعم صورت للي بنعيل شرف بساطه بنعيل شرف بساطه مبرق صاحب بلاله صاحب طلالة والمحب صاحب هدايا والمحب صاحب هدايا انت يا حيدر ملكك انت يا حيدر ملكك يا علي واحنا لرعاياك يا يا يا علي واحنا لرعاياك يا علي علم اللي حسته ما حد من الناس حازه واللي يسمونه عمرها ترجف الدنيا البرات مارجع سالم انت خليت جنازه انت خليت جنازه <تصفيق> والبطاط مرحب شطرت والبطاط مرحب شطرت. يا عالم شاف المنايا يا عالم شاف المنايا صيت الله طرفك عين يا ابو حسين حاشا يبدي احمد يا غيرك بات ليله على فراش لو احد غيرك يا حيدر ما تبت في الحرب جاشا ما تبت في الحرب جاشا ومن الاسوار نزلت من الله الايه من الله الايه يا حضر الملك انت يا حضر الملك يا يا علي واحنا لرعايه هل خالق باشر جزاهم يا علي انت اللي قسمنا يا علي واللي يحبك تطبع عبد دفترك اسمه وسطك حبك يا حيدر ما تمس النار جسمه ما تمس النار جسمه يشهد ال تصير <متصفيق> حب تنمحي من هالخطا كل حي من هالخطا